Waarom ga ik niet naartoe? اَللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ ولو لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ ثم نَوْمٌ الشمس عليه دليلا Waarom ga that man